في كل يوم، في كل يوم تقول الأرض يا رب دعني يعني أبتلع ابن آدم انه أكره من الرزق خبرنا نشكرك وتقول يا رب دعني أغرق ابن آدم أنه أكل من الرزق خبرنا الجبال يا رب دعني أطلق على ابن آدم وتقول السماء يا رب دعني أنزل كسفا على ابن آدم أنه قال مخلوقات أأنتم خلقتموه يقولون لا يا ربنا قال لو خلقتموه لرحمتموه دعوني وعبادي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم ومن لم يتف فاني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها من جاءني منهم تائبا فلقيتهم بعيد مرحبا بالتائبين ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي هذه محبة هذا هو الله المحب لعباده وهو الغفور الودود لا ليس غفورا فقط ولكن وعفوه يستغرق الذنوب مجرد يعفو عنك يمسحه ولا يعفو الذنوب, الذنوب ويمسحه وخراس ويثبت أنك أنا حسناك ألف أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل سيئاتك حسنات وعندما الله يحب التوابين يعني التوابين يعني خطئين وتوابين يخطئ ويتوب يخطئ فوتواب مما من كثرة الذنوب سبحان الله العظيم فهذه المحبة يجب أن تقابل بمحبة ما الذي يريده الله منا صدق التوحيد صدق الإيمان تحكيم شرع الله في الكون لا يريد منا إلا هذا لو حكمنا شرع الله في الكون لانحنت لنا البشرية كلها كما انحنت لأسلافنا قال مستشرق في الأندلس أنتم كنتم هنا على أرض الأندلس لما كنتم لله خلائف ثم خرجتم منها لما أصبحتم على ثراها طائف